والليل إذا يغشى و ا ل ن ه ا ر إذا ت ج ل ى و م ا خ ل ق ا ل ذ ك ر و ا ل أ ن إن س ع ي ك م ل ش ف أ م ا من أعطى واتقى وصدق ا ب ل ح س ن فسنيسره ل ل ي س ر ا م ي ه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 ل ف ه ي ل ه الدكتور س و ف ي راتب ا ل